وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أم يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وَفِي آبانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إِذًا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة